قريب من البعث فاننا خلقناكم فاننا خلقناكم من من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقروا في الأرحام ما نشاء إلى أجل ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُمْ مَن يُتَوَفَّى وَمِنكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ من بعد علم شَيْءٌ وَتَغَلَّى الْأَرْضُ آمِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في الكبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم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 111. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين 112. يدعو من دون لَا ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو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 وَمَا الْيَقْطَعُ بَلْ يَنْظُرُ هَلْ يَذْهَبُ كَيْدُهُمْ مَا يَغِيبُ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ إِن